8 ya شباب 8 ya plan samada naswaagivi kitu kimo kitalo وصلنا فينا يا شباب السلام عليكم ما انا بقوله وصلنا فين محدش بيتكلم ليه؟ هتعمل <تصفيق> مذاكره حاجه صح؟ ماشي 43 ايه ده انت مريم ما حضرتش بقى لها زمان بقى 43 ده يبقى ما حضرتش المره اللي فاتت بس صدقه عامه الناس كلها بتاع 15 43 اي 15 ده احنا خلصناه المره اللي فاتت امم يبقى احنا خلصناه المره اللي فاتت احنا النهارده 47 الايه 21 نبدا ان شاء الله الناس اللي مسجل بقى تبدا التسجيل من اول هنا انا في كلام قبل ده ما يسجلوش تمام سجل من اول وقت <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما بعوث رحمه الله في ما بعد فوصلنا الحمد لله وفوله الى سوره ابراهيم 21 من كتاب العظيمتان الجنه والنار في قسم الدعوه من معهد القران الدولي صفحه 47 تمام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 وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوته فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم فهو جاي بايتين تمام من الايه الاولى فبرز الله جميعا والایه الثانيه اللي وقال الشيطان قال القرطبي <تصفيق> وقال محمد مين بيقول وقال محمد اللي هو القرطبي في تفسيره وقال محمد بن كعب القرظي ذكر لنا أو ذكر لنا أن اهل النار يقول بعضهم لبعض يا هؤلاء قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلم فلعل الصبر ينفعنا كما صبر اهل الطاعه على طاعة الله فنفعهم الصبر إذا صبروا فاجمعوا رايهم على الصبر فصبروا حتى طال صبرهم فجزعوا يعني محمد بن كعب القرظي بيقول ايه بيقول ان اهل النار اجتمعوا مع بعض كده فقالوا احنا ايه احنا في الدنيا اهل الطاعه صبروا على الطاعه فنتعاهم الصبر تمام فتعالوا نصبر على العذاب لعل هذا الصبر ينفعنا من العذاب فصبروا وصبروا وطال صبرهم وايه ولم ينكشف عنهم العذاب جميل ففجزعوا في الاخر بقى خلاص ايه جزعوا فقالوا ايه الايه بقى اللي سواء علينا جزاء ام صبرنا ما لنا من محيص عارفين المحيص اللي هو ايه يعني لما تجيب حاجه تنجيك عن المحيص اصلا بيقول لك ايه ان لما تجيب اللي هي الطيور بتعمل بتعمل لنفسها عش صغير كده لو مصحف قطا لو سميته قبل كده ايه بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ولو كان مصحف قطا اللي هو ايه المصحف اللي هو العش سمي اللي هي ماده الايه الميم والحاء او مصحف اللي هي حاجه بتحمي الطيور يعني المحصص ده اللي هو الحاجه اللي بتحميك او الحاجة اللي بتنجيك او الحاجه اللي بتدفع عنك الضرر ده معنى كلمه مصحف ويقولوا سواء علينا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص فقام ابليس عند ذلك محمد بن كعب قرر يشرح الايه بيقول ان صبروا لما الموضوع انتهى قام ابليس تمام فقال ابليس قال بيقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي لا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم مصرفين طبعا يعني ايه ما انا يقول لك ايه مثلا انجا فاللي بينجي اسمه ايه طيب مصرخ اللي هو يزيل الصراخ يزيل الصراخ عنهم يعني يزيل اسباب الصراخ معنى بمصرفكم يعني ما انا بمنقذكم ده معناه يعني المصرخ اللي مصرخ يزيل الصراخ عن الصارخ ده معنى كلمه مصرخ تمام يعني واحد بيعيط فيجي واحد ايه يزيل عنه اسباب العياط بتاعه واحد بينادي فيقوم ايه ايه يزيل عنه اسباب هذا النداء والصراخ يعني فمصرخ يعني ايه يعني ان هو يجيرهم يعني معنى بمصرخكم يعني انا مش هقدر انجيكم ولا افيدكم ولا شيل عنكم اسباب العذاب اللي انتوا فيها وما انتم مصرخين ولا تقدروا تعملوا لي حاجه تمام طيب يبقى اذا ده كل اللي جابه في الايه في الايه تمام تعالوا بقى نتدبر في معنى الايه والفوائد اللي فيها طبعا بلا شك في الايه فيها حاجات مهمه جدا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا ان سوره ابراهيم اصلا بتتكلم على ائمه الباطل وائمه الحق والصراع ما بينهم تمام وي بقى يعني ايه ال ائمه الباطل طردوا وامنه الحق وامنه الحق قالوا وما لنا نتوقع الله وقد انا سب لنا ولا نصبر على ما اليتمون والكلام اللي ايه اللي احنا قبل كده اتكلمنا فيه تمام إيه انتهى بقى الايه ال انتهت الدنيا ووصل ان دخلوا النار وكلمنا على عذاب النار مر في يزرعوا ولا يكاد يسيغ وياتيه الموت الى اخر الايات النهارده بقى بيقول ان اهل الباطل كان منهم ائمه الهم الذين استكبروا وكان لهم ضعفاء اتبعوهم الاثنين دخلوا النار فقال الله وبرزوا لله جميعا كله باجه فقال الضعفاء من اهل الباطل للذين استكبروا من اهل البطل او الاثنين من اهل النار ان كنا لكم تبع يعني احنا كنا ماشيين وراكم كنت عبد المامور بتقول لي يمين يمين شمال شمال فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء يعني بقى زمان كنا بنسمع كلامكم في الدنيا انتوا المفروض تشيلوا بقى عنا الايه الاوزار والعذاب في الاخره فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم احنا لو كنا اهتدينا ربنا هداكم ايه خدناكم للهدى لكن احنا هنعمل ايه بقى سواء علينا اجزاعنا ام صبرنا ما لنا من محيص سواء بقى احنا صبرنا على اللي احنا فيه او ما صبرناش مفيش حد ايه مفيش منجا لينا اصلا من اللي احنا فيه ده. تمام فجئ الايمان بتاعهم كبير بقى ما هو خلاص بقى اذا كانوا ضعفاء راحوا اللي زين ما نفعوهمش فجاء المسلمين بقى حد اكبر منهم فجاء امام الباطل بقى في الارض كلها وهو ابليس وصعد على منبر في النار وحضر هذه الخطبه خطبه ابليس المعروفه في اهل النار قال لهم ايه بقى وقال الشيطان لما قضى الامر ايه الامر اللي قضى إن اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار اتسلموا الموضوع انتهى بقى قال ان الله وعدكم وعد الحق ربنا قال لكم على الطاعه وانتم اللي قبيتوا ربنا ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وانا قلت لكم ان انا ان دي اللذات والمعاصي هي اللي هت وهي اللي فيها الحياه الحقيقيه ولازم تبقى عايش صح وتيجي وتعمل كذا وتزني وتسرق وتظلم و وتاخذ المال الحرام وغير ذلك يقول اوعدتكم انا قلت عود اه صح فاخلفتكم وضحكت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان انا ما ضربتكوش على اسمه اهو السلطان ده نوعين سلطان نوعين سلطان الحجه والبيان وسلطان القوه والسنان يعني ايه واحد له على واحد سلطان اللي هو سلطان زي سلطان الوحي كده اللي هو حجه حجه عايز تعرف الحق من الباطل يعرفك عنده حجه تمام او سلطان السيف والسنان يبقى قادر عليك بايه بالقوه ده السلطان سلطان نوعين زي ما احنا قلنا هو بيقول وانا كان لي عليكم من سلطان لا ده ولد انا اقنعتك وقعدت اقول لك بقى وقعدت تقول لي اقنعني اقنعك وافهمك ولا ان انا اجبرتك وما كان لي عليكم من سلطان إن الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انا كل اللي قلت لك قلت لك اعمل قوم تعامل انت كنت بقى نفسك بقى حد يقول لك اعمل انت كنت انت اللي مستني بقى اللي انا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما هو انا كانش السلام عليكم ثمانيه يا شباب تعالوا نسمع تو فين اول حته اللي راحت من كده من اول فيلم تمام طالح يا شباب انا نفس كلها طالح طيب انا كنا بنقول ايه إن, ان وما كان لي عليكم من سلطان يقول للسلطان نوعين الحجه والبيان والسيف والسنان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انا مجرد ان هو قال لهم اعملوا المعاصي عملوها دون تفكير قال فلا تلوموني يبقى انا اذا المشكله مش عندي المشكله عندكم انتوا ولوموا انفسكم ما انا بمصرخهم يعني لن ازيل عنكم العذاب وما انتم مصرخي ولن تهجروا عني اسباب العذاب ان كفرت بما اشركتموني من قبل باعترف بكفره بالله سبحانه وتعالى وان الظالمين لهم عذاب اليك تمام طيب ايه الفوائد بقى اللي في الايه نستفاد حاجه كده اكتبها لنا بسرعه اه الحذر من اتباع ايمه الكفر في الباطل فانهم لن ينفعك من الله شيء يوم القيامه ولن ينفعك صبعه وهم لك في الدنيا صح جميل جدا اسنان لواد سيف اه صحيح ال ماشي دي جميله ومش اهمه الكفر بس حتى ايمه الباطل بصفه عامه يعني حتى مثلا ايمه المعصيه يعني واحد مثلا عاصي في معصيه معينه مثلا بيشرب المخدرات بيشرب السجاير حتى ما بيصليش بيسمع مذهب الاسلام وكانوا كذا وكذا لما جالهم الاتباع بتاعهم في الاخره ما عرفوش ينفعوهم يبقى اذا من باب اولى العاصي الضعيف ده اللي مالوش حاجه بقى ما هوش بقى من صناديد الكفره ولا حاجه مش هيعرف ينفعك ولا هيحمل عنك من وزر لان هم قال لهم ايه هل انتم مجنون عنها فهل انتم مجنون عنها من عذاب الله من شيء من شيء حتى لو حاجه صغيره خالص قالوا لا قالوا هدنا الله لدينكم سواء علينا جزانا صبرنا لنا من المحيط تمام اه فحتى اصدقاء السوق يعني صديق السوق مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الاخره واضح يا شباب طيب دي نقطه مهمه النقطه الثانيه برضه معانا ايه امم الناس بتقول سبب معصيه الشيطان الشيطان نفسه بيقول ايه ما كان لي عليكم من سلطان طيب الشيطان ملوش سلطان ولا حاجه صح جميل ليس العبد عذر في معصيه الله لان ليس للشيطان سلطان عليه جميل معنى جميل جدا ممتاز طيب ن... بس في عدلها حاجه برده حته الايه اه الجهاد في اتباع طريقه الله والبعد عن اتباع الشيطان اه... تمام الآيه تعد زاد لذوي الشخصيه الضعيفه صحيح اللي بيتاثرون بالاغيرين فتذاكروا بعاقبه اتباعهم لهم صحيح جميل وفي عندنا معنى جميل اللي هو محمد بن كعب القرظي قالوا ان ايه ان هم حته سواء علينا جزعنا ام صبرنا لنا من محيط قال ايه قال ان سبب الايه دي ان هم رأوا ان اهل الطاعه لما صبروا على الطاعه في الدنيا نفعتهم فلعننا إذا صبرنا على العذاب ينفعنا فصبروا وصبروا فلما طال صبرهم قالوا ايه ثوان علينا جزاء ان ام صبرنا ما لنا من ملجئ فكان نقطه حلوه اللي هي الصبر على الطاعه اه او محمد بيقول الصبر عن المعصيه والصبر على الطاعه خير من الصبر على النار يوم القيامه صحيح الحاجه الثانيه ان ايه إن, ان اهل الطاعه نفعهم صبرهم يوم القيامه واهل النار حتى عرفوا كده قالوا ان اهل الجنه ايه نفعاهم صبرهم يوم القيامة فالصبر سينفعك فعليك بالصبر صحيح ايوه شهاده من اهل النار على ما راء من فضل صواب جميل ا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي اللي هو نراجع أن انفسنا في نفس واحده من نتبع وعمن نبعد صحيح الصبر جواد لا يقوى اهل الطاعه نفعه الصبر يا مقام جميل يبقى استفدنا ايه استفدنا مساله لن ينفع ابو عفاء اتباعهم للمتكبرين بانهم سيتبرؤوا منهم يوم القيامه ولن ينفعهم بتخفيف العذاب ولا بالخالي من الجنه ولا غير ذلك لن يملك لهم اي ضر ولا نفع ده اول حاجه ثاني حاجه ان ايه عندنا برده ان مساله ان اهل الطاعه صبروا على الطاعه ونفعهم هذا الصبر جميل ان الشيطان نفسه هيتخلى عنك ان الشيطان ما كانلوش اي سلطان عليك لا اقنعك ولا اي حاجه ولا وعدك بل هو نفسه بيقول لك وعدتكم في يعني معترف ان هو اخلف الوعد كمان تمام فهو لا يملك لك شيء ولا لك شيء تمام ومساله إن, ان الله وعدكم وعد الحق دي شده من الشيطان ان دي وعد الحق تمام مساله الا ان دعوتكم فاستجبتم ليه ان دايما اهل المعصيه هم اللي عايزين المعصيه هم اللي عايزينها ويردوها بيسعوا وراها فمساله وساسه الشيطان بالنسبه لهم هي مجرد يعني بيشاور لهم بس على طريقه هم اصلا نفسهم يدخلوه يعني يا شباب اي ممتاز امسس بحث عن قدوات حسنه لو هدانا الله لهديناكم ان ماشي وعايز يقوله يعني ان احنا لو كنا من المهتديين كنت انتوا زينا تمام يعني هو ان ان كما هم اتبعوا القدوات الـ او الـ الرموز الباطلة فلم تنفعهم احنا نبحث عن القدوات الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ان احنا نتبعهم حتى نكون معهم يوم القيامة صح جميل الشيطان يريد أتباعا له في النار اه جميل الشيطان فعلا سعيه في الدنيا أن يكون ليس وحده في النار لأن هو ايه قال لربنا والعزه بالله قال له ايه كما هو ثاني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم يعني هو ايه اه هو عايز ما يخش النار لوحده عايز زي بعض الناس بيقولوا في المثل يعني ايه خسر وخسر يعني هو داخل النار يبقى آخد طالما كده كده انا داخل نار آخد بقى اللي اقدر اخده على له ربنا ينجينا من كيله رب امين يا رب صحيح وزرع الطلاب بيقولوا ان هو اذا زرع تذكر حاله ويبكي اميلي طب دي معاني طيب كيف بقى يعني ندعو الناس الى ايه فايده الدعوه اللي نقولها للناس بقى يعني نقول الكلام للناس ازاي صحيح السؤال الصح الصح ديت خدها ترد كده اولا ان هو مسألة الايه جميل القدوات الصالحه والقدوات الباطله ان اياك تتبع قدوه باطله لانها لن تنفعك زي ما هم قالوا ايه, إيه فهل انتم مرنون عنا من عذاب الله من شيء قال له هذا الله لديناكم ما يدروش ينفعوه وقالوا ايه لو هدان الله لديناكم يبقى لازمحث عن قدوه صالحه جميل يبقى دي اول نقطه خدناها ان انت تدعو المدعو بتاعك انه يتخذ له قدوه صالحة لما قلنا كده ايه تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه ويقتدي بالصحابه والتابعين لان القدوة الباطلة او اهل الباطل لا ينفعوا ده جميل جدا تاني حاجه قلناها ان احنا نصبر نفسنا على طاعه الله عز وجل ونستقر المثال بتاع ايه بتاع اهل النار ان هم حاولوا يصبروا ويصبروا وما نفعهمش الصبر لكن انت تفضل ما زلت في الدنيا وينفعك الصبر فلما تضيع الفرصه على نفسك اصبر الصبر الذي سينفعك عند الله عز وجل جميل جدا دي فايده ثانيه دي فايده احنا قلناها بس بالرا ازاي تقولها للمدعو يعني تمام اه ومساله ان الشيطان بيخطب والخطبه دي ممكن تبقى درس لوحده كده تحكي فيه خطبه الشيطان وازاي هو تبرئ من الناس وازاي هو بيشهد ان وعد الله هو الحق وان وعده الباطل وان انت اوعى تفكر تقول انا ضعيف او ان الشيطان ضرك عليا او ان اصحابي اللي بيعملوني لا ده الشيطان <سؤال> هيقول يوم القيامه ان انا إيه إيه إيه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فانت كنت مستني بس الشيطان يقولك تعالى عشان تروح وما ما ما عليك ولا حاجه ولا قال لك وانا كان لي عليكم من سلطان يعني لا قعد يقنعك ولا ولا غصبك ولا اي حاجه ده انت اللي ايه انت اللي كنت عايز الفساده نفسك عشان كده رحت له او ولن ينفعنا اطلاع الاقوياء ان كانوا على الباطل لان الجميع سيعرض والله قوله جيد المعنى ده ان وبرزوا لله جميعا ضعيف قوي مستكبر كله تعرض ولم ينفع بعضهم بعض جميل اه جميل برضه ان هو ايه اللي ينفعك اللي ينفعكش ف كذلك الشيطان احنا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه فزي ان احنا نسمع كلام في كل حاجه لا لا بجد احنا نفكر ونتدبر ونشوف ايه اللي يفعلنا نعمله وايه اللي نخاف منه ما نعملوش ممتاز جدا احنا متوقف بقى ان شاء الله عند هذا القدر ونبدا ان شاء الله مدهيه مع ايه مع صوره الحجر ان شاء الله تمام سؤال او تعليق عن حاجه درس النهارده جكم الاخير اللهم صل على محمدين و ال يرى الحمد لله رب العالمين